بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء تطرت اذا السماء تطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَّتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَّتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بَعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ بِكَ الْكَلِيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين وان ناركم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون, ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي, وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم وما هم عنها بغايبين وما هم عنها بغايبين وما أدراك ما يوم الدين وما ما أدراك ما يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً يوم لا تملك نفس وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ